فسنيسره لليسرا وأما من بخل واستغنا وكذب بالحسنا فسنيسره للعسرا وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فانذرتكم نارا تلوى لا يصلاها الا الاشقى <تصفيق> الذي كذب وتولى وسيجنبها الاتقى <تصفيق> الذي يؤتي ماله يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجدى